فاين نرفع الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم واشر الامور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد في درسنا في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يتواصل الحديث في باب فضل التوحيد وما يكفته من الذنوب وهذا الباب تحت هذه الترجمه المصنف عليه رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب اردنا يفيد هذا المعنى فذكر قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم في ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهي الآية الثامنة الثانية والثمنون من سورة الأنعم وأورد حديث عبادة بن الصامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدًا نعبده ورسوله وان عيسى ابن الله ورسوله وكلمته القها الى مريم وروح منه وان الجنه حق وان النار حق افسله الله الجنه على ما كان من العمل ولهما اي البخاري ومسلم من حديث عتبان فان الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وأورد حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بإن لا إله إلا الله رواه بن حبان والحاكم وصعاه وللتلمذي وحسنه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره هذه النصوص التي اوردها في الباب المصنف قال فيه مسائل اي في هذا الباب هل في هذه النصوص التي وردت مسائل يعني يعني احكام شرعيه بلغت 20 حكما شرعيا بلغت 20 حكما شراي اناو بالامس تكلمنا عن المساله العاشره او المساله الثانيه عشر وهي اثبات الصفات خلاف للاشعريه وقفنا مع هذه المساله وتكلمنا عن الاشعريه من هم وناقشنا يعني معتقد الاشعريه وذكرنا لو تذكرون ان ابو الحسن الاجري كان بالامن في بدايه حياته في توحيد الاسماء والصفات ولكن الله عز وجل من علي بتومه ورجع الى منهج اهل السنه والجماعه وذكرنا مفهوم اهل السنه والجماعه لمساله الصفات لو تشكرون المساله ال13 قال انك اذا عرفت حديث انس رضي الله تعالى عنه عرفت ان قوله في حديث عبان فإن الله حرب على النهر من قال لا اله الا الله ابتغى بذلك وجه الله ان ترك الشرك انه ترك الشرك ليس قولها باللسان شوف يعني هو المصنف قال لك اذا اذا جمعت بين حديث انس الذي ورد في الباب حديث انس بن مالك الذي قال فيه انه وسلم ان الله عز وجل قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني وأنت لا تشرك بي شيئا أتيتك بقراب يا مغفرة ففق لي وانا ولا وانا قال لك لما تجمع بين هذا الحديث وحديث عذبان اللي هو برضو أورده في الباب في البقال المسلم أنه قال سبع نبا سلم يقول من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك واجه الله بقالك معنى وجه الله يعني هو عدم الشرك يعني مقصود انه ان تقولها ولا تشرك بالله سبحان الله تعالى شيئا ليس ان تقولها باللسان هو بعض من الناس بيقول لك يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبدان من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله احرم الله جسدا على الناس ده كلام جميل لكن حديث انس أنه يبتغي بذلك وإن شاء الله يعني ما يمشرك بالله يعني عشان كده حديث أنس فسر ثم لقيتني وأنت لا تشرك بشيئا يعني تقول لا إله إلا الله وما تشرك ولذلك أصلا الشرك بيأتي لمن, لمن أزمة وجود الله وخصوص ذول بيشرك متين نحن نقول للإنسان أنت مشرك متى نقول له أنت مشرك أنت عندما يقول له أنت مشرك بالله بتقول لهم سين لما يقول لا اله الا الله وبعدين ياتي بناقد من نواقد كلمه لا اله الا الله انت بهذا المفهوم تقول لو انت مشرك لانه اصلا اثبت وجود الله جل جلاله واعترف بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنه اشرك بالله اي جعله له نداء فيبقى الاستدلال بالعموميات داء داير طام انه يعني حديثنا مع صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنه المقصود ان يحقق معنى معنى كلمه لا اله الا الله بعدم الاشراك بالله سبحانه وتعالى والا طين كثير من المخدوعين ما فقهوا هذا الفقه واعتقدوا ان النبي مجرد تلفظهم لكلمه التوحيد مع ممارستهم للشرك بكل انواعه المختلفه يجعلهم في دائره الناجين وهذا ودخلوا هذا المساله فاظضح الامر في هذه المساله قلت اذا عرفته حديث انس عرفت ان قوله في حديث عبان فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله انه ترك الشرك ليس قولا هينا ليس قولا باللسان والا فان فان تقولها و ادخل بعدها ما ينفر قاده طبعا الكتاب ده لسه المصنف ما دخل في الشرك لانه قسم الكتاب الى فصول إلى أبواب وهو الآن في المقدمة يتكلم عن فضل التوحيد ويتكلم عن خطورة الشرك بعد ذلك يأتي في أبواب ثانية يتكلم عن عنواء الشرك باب باب بعد ذلك يأتي بعد Tea في المقدمة في المقدمة في الكتاب عن أبواب تتكلم عن فضل التوحيد ومكان التوحيد وخطورة الشرك بعد ذلك يأتي فصل الكلام في الشرك المسألة, المسألة الرامعة وعشرة بل تامل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوله بقول لك طبعا تامل انه يعني انه حديث عباده بن الصامت فان شهد الله لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله الى اخر الحديث اتقنا الله الجنه على على مكامل عمل فبقول لك اذا كان ده سيد الرسل اللي هو النبي صلى الله عليه واله وسلم سيد هو لا يخرج من كونه عبد وان عيسى عليه السلام الذي هو كلمه الله الذي يعني عبادات النصارى هو في نهايه المطاف عبد اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج من كونه عبد في الحديث اللي قاله عليه الصلاه والسلام وان عيسى عليه السلام الذي فلقي النصارى هو لا يحق من كوني عبد يبقى ثاني يعني ما بيدول يتضايق انه ليس عبد والكلام ده يعني بيرود على الصوفيه وعلى على غلاة المتصوفه بالذين يخرجون العبد عن عن دائره العبوديه ويدعون ان العبد يمكن ان يكون في درجه الله وده موجود في فكر صوفي فكر خبيث ومنحرف في العقيده والطرق لأن الفكر الصوفي عندهم والولي ممكن لما يصل درجة بيكون الله الكرام دا قاله الجير قال إله عنه الله في كتابه الإنسان كامل قال والعبد يلتقي في لا إله إلا الله يلتقي في لا يرأي في التحقيق معناها في أنه يقول لأنها هي لا معبودة بحق إلا الله بعد ذا قال حتى يكون سمعه كسمع الله وحتى يكون بصره كبصر الله وحتى يكون اريد كاراده الله وحتى يكون الله عدي خده الكلام ده قاله الجيلي علي يعرف الله خوف الملعون في كتاب الانسان الكامل والذي دعا اليه في المجتمع السوداني الملحد ها المرتد محمود محمد طه في كتاب الرساله الثانيه نقلا عن الجيلي ولاتبه الى نفسي العقيده واحده انت فاهم كلامي ولا الحلاج الذي دعا أنه هو الله والحلاج الصوفي والذي قتل بفتوى علماء بغداد لأن وذعم offended في الفكر الصوفي أن العبد يرتقي إلى أن يكون هو الله يتحد بالله وأن يكون هو الله relatively80 products these are what was called by law لأنه agh queria نو vale رسله رساله لوحد هذه ذكر ابن الجوزي في اخبار الحلاج في التلبيث وذكر ابن عثاتبا في تاريخ بغداد في اخبار الحلاج انه بعث برساله الى احد اتباعه كتب فيها من الله العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان ارسل للزول ده عنوان الكتاب اللي هو الخطاب يعني من الله العزيز الحكيم الى فلان ابن فلان لما قبضت الشرطه الاسلاميه في ذاك الوقت على على هذا الرجل ووجدوا هذا الخطاب وعنوانه من الله العزيز الحكيم الى هذا الرجل وهو ابن ابي الحلاج قيل له ما الذي بعثك اليك بهذا الخطاب القاضي ارسل لك جوابا فبان زمان كان في شرطه اسلاميه في حكم شرعي كلام ده قبل حقوق الانسان والامم المتحده السيف شغال هو قال بعثه لي الحسين ابن منصور قال الجواب ده يجيني من دايما من الشيخ بتاعي من ابوي الشيخ الفسير ابن منصور اللي هو الحلاج اصدر الحاكم امرا بالقضاء على الحسين بن منصور الحلاج وجيء به ده تاريخ ثاني عشان ما تخيل نعمل نفترن على الناس ده تاريخ بعدين جاب الحلاج فقير له يا حلاج اتعرف هذا الرجل قال نعم بعرفه سؤال ثاني انت بعثت بهذا الخطاب الى هذا الرجل الجواب ده انت رسلته لزول ده قال ونظر فيه فقال نعم هذا الخط خطي بخطتي ذاته قيل له انت الله طيب انت اما ما الجواب ده مكتوب من الله العزيز الحكيم هو انت اللي رسلته انت انت الله يا حلاج قال نعم نعم هذا هو عين الجمع عندنا عندنا كصوفيه كصوفيه يعني انا الله والله انا وكتب كتاب اسمه التواصين وذلك كتبه ونشره ذكر بي انه العض يكون الله والله يكون الاثمال الفرق بينه ولذلك قال يا من انا هو وهو انا في باب ال هو نحن روحان حل نبداو كلام كتيب جدا وجاءت قطقات في كتاب الفيضات الربانيه في الماسه القدريه لمحمد سعيد الجعلي القادري ده برضو سوداني وهو بيتكلم عن قصيده يقرر فيها فكره الاتحاد وا عقيده الحلول عند الصوفيه وانه العبد ممكن يقول انا الله ما يستح الصوفيه ولما يتكلم عن الصوفيه انه اطلاق واحد خبيث ها لما انتبهت انه تلقاه مسلم ولا عاطل ثا يقول لك انا ديال كويسين انت عارف انهم حاجه يقول لك والله انا ديال كويسين غادي ناكلوا اللي كيبات اللي كيبات انت مجرم احنا بنتكلم على الجامد جاي بيتكلم على العقيده الوسخه اللي قرر الصوفيه في كذوبهم قال انا الشاكر المشكور شكرا لشاكري انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري لغايه ما وصل قال انا الواحد الفرد الكبير بذاتي انا الموافق الموصوف شيخ طريقتي لغايه ما ما قال انا الله ودي هذه التصوفيه لازم نحارس التصوفيه كمانج لانها وشقه لان عقيده وشقه وعفن بكل ما تعني الكلمه بيدعي اهل التصوف انه الانسان الشيخ ممكن يكون الله تعال الله بيقول ركبه وما اداني اتكلم كثير لكن اصلا المصنف قال لك يعني تامل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول اذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عبد ما الله الرسول صلى الله عليه وسلم عبد قدري اذا كان هو عبد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده واذا كان علمنا ان نقول ان محمدا عبده ورسوله وإذا كان إيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاش إذا كان ديل محمد صلى الله عليه وسلم وإيسى ما قالوا أنا الله يجي أهل القادرية ويجي أهل الحلاج والصوفية يقول لك أنا الله والشيخ الله يعقى العذا فالكلام نبي أرد على هؤلاء الناس وعلى أي عاطل يشرك بالمولى سبحانه وتعالى ويغلو في الشيخ ويرطع الشيخ فوق درجته دي المسألة المسألة المسألة ال14 المساله ال15 قال معرفه اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمه الله ما هو النبي سلم كلمنا في الحديث الذي اورده في الباب ان عيسى خلق بكلمه الله يعني ما عنده ما عنده شنو ما عنده يعني اب وانه يعني قال الله عز وجل له كن عيسى فكان عيسى والله على كل شيء قدير عشان كده يعني النبي عليه السلام قال ومن شيد أن إيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه إلى شنو إلى مريم بعد ذلك وأن الجنة حق وأن النار حق ادخله الله الجنة على ما كان عليه ملعبة فيبقى هذه في المسألة رقم 14 المسألة المسألة السادسة عشرة معرفه كونه روحا منهم الوعيثه زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا النصارى يعني بيلعبوا على باضي المطفلين من المسلمين ويخدعونهم وقد يحفظ النصراني الحديث مش هذا الحديث ويوهمك ان ان عيسى جزء من الله على فقه الحديث الذي يور يفسره تفسيرا مغلوطا يقول لك مع نبيكم قال وان عيسى الله ورسوله وروح منه في يقول لك منو يعني اذا يقول لك من الله ذاته لانه النصارى هم الناس قالوا عيسى هو الله وفي ناس قالوا لا الله هو عيسى بس الكلام ده في القران وفي النصارى عنين قالوا لا عيسى ابن الله وده كله موجود في القران لك كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح المريم وقالوا ان ده الرحمن ولد وهكذا قضيت النصارى اختلفوا في عيسى كل ما ذكروه في عيسى باطل من ان عيسى هو الله كذب من ان الله هو عيسى كذب من ان عيسى هو ابن الله كذب فعيسى عليه السلام النبي عليه الصلاه والسلام قال هو روح منه يعني هو الروح ومن ضمن الارواح التي خلقها الله انه بشر من البشر والله خلق فيه روح كما خلق في كل البشر شنو يعني روح هذا هذا المقصود هذه المساله رقم رقم كم رقم المساله ال 16 10 المساله ال 17 معرفه فضل الايمان بالجنه والنار وال الايمان بالجنه والنار دي عقيده تدخل في باب الايمان عشان كده يعني شوف النبي عليه الصلاه والسلام قال الاثاثه يؤمن بان الجنه حق وان النار حق مع بقيه ما ذكر رسولنا صلى الله عليه وسلم من بدايه الحديث الى اخره ادخله الله الجنه على ما كان عليه يوم العمل فيمكن الانسان لو ما امن بوجود النار وما امن بوجود الجنه وطبعا ما حصل جنه بين الايمان بوجود الجنه ده بيدخل في في في اصل الايمان في في اصل ان تؤمن بالله وما ملائكتي وكتبه ورسلي وقد نطقت الكتب بالكلام عن الجنه والنار وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن مساله الايمان بالجنه وبسد الايمان بنار هذه المساله السادسه والسابعه 17 المساله ال17 قال معرفه قوله على ما كان من العمل والاد يخش الجنه طبعا قالوا على ما كان من العمل يمكن أن يأخذ الجنة طوالة بدون عذاب ولا إعقاب ولا سؤال يمكن أن يأخذ طوال يمكن أن يأخذ الجنة بعض السؤال حساب وميزان وتسقل كفة الحسنات وبعد ذلك يسقل الجنة و يمكن أن يأخذ الجنة بعض بعض النار يتشج في النار على حذب الأعمال ما هو على حذب العبل قال أدخله الله الجنة انا بكمل عقد فالناس اللي بيخشوا الجنه طبعا بدون حلق. سؤال زي ما النبي اسلام قال 70 الف من امتي يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب ده ده غير واحد هيخشوا الجنه الناس بالقياده بالترتيب نظام كده قيله منهم الذين لا, لا يشركون ولا يشركون ولا يطيرون مع ربهم يتوكلون بخشوا الجنه في ناس بيخشوا الجنه مع السؤال يسالهم الله سبحانه وتعالى ويوضع الحسنات والسيئات بعد ذلك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة جنوب راضية يدخل الجنة خلاص بعد يدخلها بعد سؤال حساب وتزقل كفة الحسنات وفي ناس يخشوا الجنة بعد يمشوا النار في ناس يخشوا النار من أهل التوحيد بمعاصي يكونوا مثلا أكل حقوق الناس يكونوا بعمل معاصي فدخلوا النار بعد ذاك بيجي النبي صلى الله عليه واله وسلم يشفع في باب الشفاعه وهذا معروف عند الناس انه جماعه وعنده باب في هذا الكتاب الشفاعه فيدخل النار ان الجنه اناث بعد دخول النار بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال ان شفاعتي يوم القيامه لاهل الكبائر من امتي لمن مات وهو لا يشوف بالله شيء بعد ذاك يشفع لهم يدخلوا الجنه بعد ان عذبوا في النار المثل قد تاسع 10 قال معرفه ان الميزان له خفته ودي ماخوذه من الحديث الميزان له خفته لانه قال من اين اخذت هذه المثل ماخوذه من الحديث الذي اورده في الباب قالوا لو ان السماوات السبع وعامرن غيري والارضين السبع في كفه ولا اله الا الله في كفه لماله بان لا اله الا الله معنا الميزان عنده شو له كفتان كما ذكر ابن عبد السلام في الحديث وذكر المصنف هذه المساله من ماخوذه من الحديث الذي اورده في الباب المساله الاخيره الـ الـ 20 قال معرفه ذكر الوجه وده طلع تكلمنا عنه في مساله يعني اثبات الصفات لكن من ضمن الصفات التي أثبتها لنفسه اللي هو الوج ودي مع خفوزة من حديث عدبان الذي أورده في الباب من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله الجزء عن أن أفده فذلك ما ذكرنا بالأمس إنه يعني تثبت الصفات اللي عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير فيثبت الصفة الوج يثبت الله مع تنزيه عن الشبيه والمثيل قلوه الله واحد الله صلت لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفاً أحد بهذا بنكون نحن انتهنا من درسنا ومنه درس جديد في يعني مسائل غدر في سؤال ورد قال لقد أفتى وليد سيفا النصر بأن الدرس بعد الإشابي دعا في رمضان فارج التوضيح من هو وليد سيفا النصر؟ سؤال غفره في الحقيقة في بعض الشباب إذا جاءهم أجنبيه لا يعرفون يعني ما يحتوي وما يعلم من المعلومات هذه عقده في السودان بدا كلاب ياب واجنبي ياب سوريا يا من الكويت من مصر ايه يتكلم يتكلم في الدين جماعه يقول لكم قال الرئيس بذلك ومن الاول قال وليث يفنص من هو وماذا تعلم المعلومات التي هو يملكها على كل حال اده الرئيس على السلام ان انت ما الذي سبق وقال هذا الكلام اجل تقول ندرس بعد العشاء بدعه يبدلل وليس فنص وليس فنصر حجي على الاسلام ده حرام ده وليس فنصر وي نصف وقت يا ابن انت بايمون في الوقت دليل ما الذي سبق وليس فنصر في, في ان هذا الدرس بعد العشاء بدعه ما الذي يقتنع ان ديك مسالهتان كلام. سفى النظر ده كلام وفي حد ذاته بدعة أنا أعتبر كلامه ده ذاته يمثل لوعا من أنواع البدعة بتاع سفى النظر دية ورد عليك بالعلم حتى ما نردها نظالة صحيح ما هو التعريف البدعة اللي اتكلم عنه أنا أتكلم قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة بغالة ما هي البدعة العلماء لم يتكلموا عن البدعة التي يقال عنها بدعة ما هي البدعة لما تقرأ الكلام في كتاب الشاطبي علي عبد الرب يقول البدعة التي تمثل ضلالة هو كل عبادة يتعبذ بها ليس لها أصل في الشر انت بتعرف كلمة ليس لها أصل في الشر يا ابني ليس لها أصل البدعة التي تكون ضلالة هي أي عبادة يتعبذ بها ليس ثلاثة الشرع عشان كده تكلموا وضربوا الأمثال عشان نوصلها بالتعبير لا، لو انت افتدر لأكيد انت ما افتدر انت مع عاطل ساكن زي قالوا القرآن ده القرآن ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلاه كتاب لكن جمع القرآن في عاد مين؟ في عاد عثمان وبيقى كتاب واحد وده لأنه في أطلب الشرع لكن الرسول ما, ما خلاه ليه كتاب كامل جمعوا الصحابة وعثمان فهل نقول جمع القرآن بدعا؟ بدعا؟ بدعا؟ يعني الآن في القرآن في كتاب واحد بدعا؟ الجواب لا تنقيط القرآن وتشكيله ده مداخر برضه بدعا؟ لأن في أصل الشرع الله قال الحمد لله الذي أنزل على عبدهنه الكتاب ولم يجعل له عوجه ولأن ابه السلام قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضاشره آخرين في أصل من الشرع لا لا وجود هذا فعملنا هذا ده أصل فيه أصل في الشرع ونحن الدرس ده عندنا طوالي بس في رمضان غير من الوقت ده ناس م... التعويض ده كتاب ده موجود وفي رمضان أو غير رمضان النبقى السلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله ده بيت الله نرى بيت الله ده بيتنا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم شنو الملائكة وقشيتهم الرحمة وهذا عليهم شنون السكينة وذكر رفلانة ده دي عبادة شو قلنا ده يندغط في الشرع وده خارج نطاق التراويح والعشاء ده درس لأنه الأصل في صلاة التراويح إنها تكون مداخرة ونحن ما ربط بلدها بالتراويح ده شو قل بتاع بده درس صلينا العشاء الأفضل إنه توخر الصلاة وعندنا النص اللي بيخلينا في البيت يتعلق في الاصل في الشريعه ان نقدم ماده نتعرض بها ثم بعد ذلك ننتقل لصائب ولو دعرت على سبب النص بدعه اقول لو انت اجابك السودان ذاته انت جاي من وين انت سوداني اصلك وتالي لا اجابك ولو من... جوابوني جميله الكتاب والسنه دي سنه بدعه لا في حاجة ما في شريعة جمعية الكتابة السنة اسأل سيفا النصر ذاته قولت جابوك ده في دليل من الكتابة السنة تجيبك جمعية من الكويت تديك جروش طيار ماشي وجاي ويصرف عليك تأكل وتشرب وغمتليك تاني دي الناس الجمعية أدني دليل يا سيفا النصر ان الجمعية دي في الكتابة السنة في عزبا جمعية جيد انا بادة اقول لك الجمعية غير تطير انه انت لا اصبت تنظيم وارد تنظيم العمل بتاع الناس وارد ودي ما انت عرفته فعلا سيبني بس ولينا الدائمه تكوين جمعيات الدعويه تدعو وتنظم حاله دي معقوزه من اماره الصغر التنظيم عن في في مقاصد الشريعه لكن ما في نص يقول لك الجمعيه بتاعه كتاب سنه تجيبه ما في دليل ما عندك الا المقاصد الاحمر واحد ثانيا يا ولي السيد النص انت بتقول سنه اللي هي بتجيه كل سنة عبد الله دي بعض رمضان ويقولتها بتجيه كل سنة اللي هي مش بدعة وبتجي الدرس بيعملوا لك دورة دورة لوليد سيفا النصر السنوية بشرح كتاب البخاري يبدليلك يبدليلك يا وليس سيفا النصر انه بيعملوا لك دورة في كل سنة حلان ابع سلم علم الصحابة دورات في كل سنة كان بيعمل لهم دورة في شرح حديث ولا كده ما فيه لكن انا ما بقول دي بتاع زيهم ما مستعجل لا وانت مستعجل اكتر منهم زي ده مستعجل وديل بيضيعوا الشباب وانت اصلا ضايع صولتك روح ما في ابى في حاجه انك تيجي كل سنه والصيف الناس وتعمل لك درس وتعمل لك دوره وتقعد تفط ما عندك خلفيه لكن انا ما بقول دي بتاع بقول دي بتاخذ في الوصول شنو العام لان مذكره العلم مش كده ولا بقول مجتمع قوم وانا انت جاي مثل الجمعيه وجيت كل سنه ونأولوك حاجة وشرحت البخاري كل سبدي تجرى انا بقول ده ماني بدعة مع انه شو بلك دور تقدر تجيب علي مدليل يا وليسي فالنصر اللي غيره بدخل, بدخل في النصوص ينو. العمل انه البدعة ما ليس لها قصف شنو في الشر وعمل هذا له قصف شنو في الشر بانه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه كتاب الهات الرجولة بينهم ما بقول بدعة فاذا يتحدون انت بقى اي كلام قالوا اي واحد تجي تهرب وابتسم ويقول لك في النفس لو انت فليت مخك تباليد عارف هالبدعه ذاته واقعد اعلمك ليها اعلمك البدعه ومفهومه شنو وصور عنده بعدين ما كمان يقول شك اي واحد جاء له ولك لسانه وادي اعمل بدعه او يا ابني جاء له الولد لسانه قاعدنا بدا تعمل ليه نفوق دين فراده اطلع برا اطلع برا يا اخي يا عطل انت فاهم كلامي اذا عرفت ذلك يا مكا ما في شيء وماتقول لي ما قاعد تدرس اطلع بره والله لا احد اطلع بره ما عجبك تدرس اطلع بره لكن لو ظهرت لي بجيك والله سيف النصر يجي يني اجيه اسكت والله والله يجينا يجلس اسكت انت تجي بجاهيرك وبين المرجعيه والسكت بالادله مثل ما ذكرت رجا اذا عرفت ذلك تغير الجواب على هذا السؤال او صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صاحبه صلى الله عليه